بوك تو بيتز تسمت ديفيني تسعة, وخمسون تسعة وخمسون في مكتب البريد في مكتب البريد كور إرتفا كا باستا نوضل أين يوجد؟ اقرب مكتب بريد أين يوجد أقرب مكتب بريد هل المسافه بعيده عن أقرب مكتب بريد هل المسافه عن اقرب مكتب بريد كور ير اين يوجد اقرب صندوق بريد اين يوجد اقرب صندوق بريد مان وياك باريس باستماركو تحتاج لبعض طوابع البريد احتاج لبعض طوابع لاجل بطاقه ورساله لأجل بطاقة ورسالة تيك ماكسا كم أجرة البريد إلى أمريكا كم أجرة البريد إلى أمريكا تيك سماغا وزن الطرد كم وزن الطرد vai es varu to nosūtīt ar avio pastu Hel mumkinni irsālehu bilbarīd aljawī Hel mumkinni irsilhā bilbarīd aljawī pits Es يمكنني أن Aina mumkinu أين attsela bitelifonu Aina mumkinu an attsela bitelifonu Kur ir tuvaka telefona kabine Aina tužedu aqrabu kabina telefona هل عندكم بطاقات تليفون؟ هل عندكم بطاقات تليفون؟ 바이 윰스 이르 هل عندكم دليل التليفون؟ هل عندكم دليل تليفون؟ 바이 هل, <تصفيق> هل تعرف كود مفتاح النمسة؟ هل تعرف Mufta elņmsā? Acu mirkli es paskatīšos. Lhva, sa aphatuana. Sa aphetuana. Līnija ir aizņēmtā.. El tu mažūlu bistamrāra. Elhat mažūļ Kādu numuru jūs izvēlējāties. أي رقم الذي اتصلت به؟ أي رقم الذي اتصلت به؟ يومس بيس بيرمس ينبغي أولا أن تضغط الصفر يجب أولا أن تضغط ال